alli ala saha muhammad ya وندي على ماها محاربنا حيدربه من الله نال الخلاف والحق حيداروا احمد اللي مشى واحنا بمحابه نجتمع وانتصر hala hubb bina ytajaddad ya rab الضر ولي والولايه امانه في كف خلا اللي شايب مكان عادل بحكمه مثل ما مثل بزمان دنيا تريد tirid wa wala ma ya biha yadrib ya dawla tahib رانيري المحبين بجثار كلمات الشاعر عبد اليمه اداء الرادود أحمد الفتلاوي الهندسه الصوتية قائد الكوفي التوزيع علي الخفاف